ذكرتنا هوائل الأيام يوم كنا في بسطة وهيام يوم كنا في لفي في شقاكم بين هم طعمة وسلام أبي إن في ذكراكم فرح بدد الضعف وسقى سيامي